ان هذا لا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر الله اكبر سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 الله أكبر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 وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه, و... اللهم وفقه وأعوانه وأخو... وإخوانه يا رب العالمين اللهم وارزقه البطالة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وخذ بيده في المضائق واكشف له وجوه الحقائق يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات